يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بمن جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم, إن كنتم خرجتم تحرق سبيلي واتباعي انا بضاتي تظنون انني من مودتي وانا عالم بما قضيت وما اعلمتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل ان يبقى لكم يكون لكم نعدا لَيْسَ دَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ نَصِيرٌ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِنَا إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا حَتَّىٰ تَكُونَ مِنَ اللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ رَبِّ إِنِّي أَشْغَلْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي عَنْكَ وَمَا أَنتَ بِمُصْلِحٍ لِّمَا يَصْنَعُونَ رَبَّنَا وَاتَّخَذَ مِنْ آلِهَتِنَا هَٰذَا إِلَٰهًا ۖ لَّوْ يَشَاءُ لَأَخْرَجَنَّهُ مِنْهَا فَسُبْحَانَكَ فَقَدْ أَخْرَجْتَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ إِنَّا رَبَّنَا إِنَّنَا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ رَبَّنَا تَعْلَمُ أَنَّا إِنَّا كُنَّا مُظْلَمِينَ وَكَانَتِ كأنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لما كان يرجو الله غنيه من الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن قاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم ولم يخرجوك من دياركم أن تبرروا وتقصروا إليه إن الله يحب المقصدين إنما إنكم الله عن الذين قتلوكم في الدين واخرجوا. Oh, <laughs> baby. وهي فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فعاقبتم فأتوا الذين ذهبت أزواجهم و هي فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فأتوا الذين ذهبت أزواجهم مثلما أبقوا والتق ولا يسرقن ولا يزنين ولا يسرقن ولا ولا يقتلن أولادهن ولا يقتلن أولادهم ولا يأتين ببختان يبتلينه بين أيديهم ولا يأتين ببختان يبتلينه بين أيديهم